بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزلها وأخاطت الأرض أخاطاها وق أن ربك أوحى لها يومئذ يخدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خير يره